بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ليصرون في هذا اليوم أن ننتقي بفضيلة الشيخ وسام بن سميد العم عليه الله تعالى رئيس هيئة أمر معلوقنا عن مكر على أبنائهم في مدينة بريق الليبية كلمة فليتفضل شيخنا مشهور وماشهور في الله الرحمن الرحيم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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله أيها الموفق نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة بلوغنا بشهر رمضان المبارك فإن بلوغنا هذا الشهر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى يجب علينا شكرها إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم فقال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار فقال الله سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لا أجد فهذا الشهر المبارك هذا الشهر الجليل هذا الشهر العظيم شهر الخيرات شهر الطاعات شهر القربات شهر الإقبال على الله سبحانه وتعالى بالحسنات شهر يكون العبد فيه مدبر عن السيئات مدبر عن الموبقات والكبائر شهر بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقدومه بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بدخوله وقال قد أظل شهر مبارك لذا أيها الموفق في ثلاث هذا الشهر اوصي بوصايا الوصيه الاولى هي من اهم الوصايا ومن اولى الوصايا والتوجيهات في هذا المقام للصائمين والصائمات ان الصوم عباده ان الصوم عبادة والعبادة لا تقبل الا بشرطين الشرط الاول الاخلاص لله عز وجل والشرط الثاني المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنه على هذين الشرطين من الأدلة الداله على الاخلاص ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه فقال الله سبحانه وتعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين الا له الدين الخالص ويقول الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أجكم أحسن عملا ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله قال عليه الصلاة والسلام يقاتب لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله وفي ذلك إشارة إلى شأن الإخلاص وأن على المسلم أن يخلص في عمله أن يخلص في عقدته أن يخلص في صلاته أن يخلص في زفعاته أن يخلص في صومه وحجه وعمرته وفي جهاده في سبيل الله وفي دعوته من الله عز وجل وفي أمره بالمعروف ونهي عن المنكر وفي صلته للرحم وفي بره لوالديه وفي كل أمر من أمور الطاعة والعبادة يخلص فيها لله عز وجل وأن من انقبح فيه غير ذلك من العمل للناس أو لمراءاتهم أو للتشميع أو لثناء الناس ومحمدة الناس عليه فهو الذي أشرك والله منه والله سبحانه وتعالى بريء منه لذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه عن الثلاثة النفر الذين هم أول من تسعروا بهم النار يوم القيامة من هؤلاء يا عبد الله إنهم الذين اثروا حب الدنيا على العمد للآخرة إنهم الذين لم يخلصوا لله عز وجل في أعمالهم مع أن, أعمال مع أن أعمالهم أعمال خير مع أن أعمالهم أعمال ذر ومع ذلك أول من تسعروا بهم النار يوم القيامة هم هؤلاء أعمالهم جهاد وقراءة قران وتعليم للعلم وفي الحديث قال يؤتى بالعالم فيقال له ماذا عملت فيقول تعلمت فيك العلم وعلمته فيقال له كذبك ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار عياذ بالله قال حذر الحذر يا عبد الله من أن تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى الصوم عبادة فلا يجوز لك يا مسلم أن يكون صومك لغير الله سبحانه وتعالى الصوم قربة فلا يجوز لك يا عبد الله أن تصرف هذه القربة لغير الله سبحانه وتعالى قال الفضيل بن عياض في تفسير الله سبحانه وتعالى بيبلوكم أيكم أحسن عملا قال رحمه الله أخلصه واصوبه قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال الخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل فلا يقبل حتى يكون خالصا صوابا فالنثلة رحمه الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك إعباة ربه أحدا فقوله سبحانه وتعالى فليعمل عملا صالحا إشارة أيضا إلى المتابعة إلى المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قوله ولا يشرك بعباد ربه أحد هذا هو الإخلاص لله عز وجل لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا في حجه كان يقول اللهم حج لا رياء فيها ولا سمع وهو من هو هو إمام المخلصين صلوات ربي وسلامه عليه إمام أهل الإخلاص صلوات ربي وسلامه عليه ومع ذلك كان يقول في حجه صلوات ربي وسلامه عليه اللهم حجه لا ريع ولا سمعة هذا الشرط الأول أنا وهو الشرط الاخلاص لله سبحانه وتعالى الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم المتابعة في العقيدة والمتابعة في العبادة والمتابعة في الأخلاق والمتابعة في الصلاة والمتابعه في الصيام والمتابعه في الزكاه والمتابعه في الحج والمتابعه في بر الوالدين والمتابعه في المنهاج والمتابعه في الأخلاق والاداب يجب ان تتحقق واقعا عمليا المتابعه بالنبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه ومنهجه وفي كل سلوك ومنهج لكل مسلم مننا لقد قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يوجي الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراقي مستقيما فاتبعوا واتبعوا السبل فاتفرق بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم لكم كتقون وإذا حصل للأمة الإسلامية التقصير في هذين الأمرين فهذا والله اماره الخسارة والدمار وفساد العاجل والتعرض لفخط الله عز وجل عاجلا واجلا فماذا يكون حال الأمة وحال الأفراد والمجتمعات إذا غاب الإخلاص لله عز وجل فالإنسان بإخلاصه لله عز وجل ومتابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون صلاح أمره وماذا تكون حال الأمة؟ إذا تعطل السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقرت فيها البدع والضلالات والمحكثات والمحرافات العقدية والمخالفة لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزيد في هذه الأمة فيزيد في هذا الدين ما ليس منه وهذه خيانة للأمانة ونسبة التقصير إلى المبلغ عن الله شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول مالك رحمه الله من أحدث في هذا الدين حدث يرى أنه حسن فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة لأن الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلقت رسالته والله يعصمك من الناس. فنبينا عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذر أمته منه يقول الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله تعالى عنه ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما وثبت في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخرق. يعني حتى آداب الاستنجاء والاستجمار وقضاء الحاجة علمنا ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وروى الخطيب البغداد في جامعه عن الثور رحمه الله أنه قال إن استطعت أن لا راسك رأسك بأثر تفعل أيام وفق إن استطعت أن تجد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلفية حك الشعر فاقتدي بهذا الاثر انما وقد جاءت الاحاديث الرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه والنصوص متكثره في كيفية العبادات في كيفية في كيفية الصلاه وقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه صلوا كما رايتموني اصلي في كيفيه الوضوء وقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من نحو الحضور في كيفية الحج وقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لتأخذ عني مناسككم. وكلالك في باقي العبادات المنبغي على الموفق من المسلمين أن يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم بذله وهديه وطريقته ومنهجه المنبغي على المتمسك بكتابه والسنة أن ينظر في الاحاديث النبوية وليأخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم من النص الشرعي هديه في هديه في صلاةه هديه في هديه في ركوحه وسجوده هديه في أغكاره هديه في أنواع العبادات لذا كان الإمام الموفق يقيم رحمه الله عز وجل أن كتابا نافعا في هذا الباب ألا وهو جاد المعاد في هذه خير العباد هذا الكتاب أن هذا الإمام رحمه الله عز وجل في هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه في جهاده، في هذه في الأمر بالمعرفة، في هذه في الصلاة، في هذه في سفره، في هذه في صيامه، في هذه في حجه، في هذه في عمرته، في هذه في دعوته، في هدي في هذه في هذه في كل أمره وشأنه، صلوات ربي وسلامه عليه. لم يؤلفه رحمة الله بالترف، لم يؤلفه رحمة الله بالقراءة المجبرة عن العمل. بل الف ابن القيم رحمه الله هذا الكتاب النافع الرائع لكي يكون هدي لكل مسلم ومسلمه لذا كان من وصايا اهل العلم لنا ان نقرا بكتاب ابن القيم رحمه الله عز وجل ذات المعاد لانه باذن الله سبحانه وتعالى ان قرات هذا الكتاب فسيكون عندك حصيله كبيره وجميله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بطاعاته وعباداته وفي شأنه كله هذه الوصية الأولى الوصية بالإخلاص والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر وفي كل عبادة ومن هذه العبادات أصحى الوصية الثانية الحث على التقوى قال الله سبحانه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عز وجل في تفسيره يقول الله تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الامه وامرا لهم بالصيام وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصه لله عز وجل وهذا الامساك عن الطعام والشراب والجناع بمية خالصة لما امر الله سبحانه وتعالى به به لما فيه من ذكات النفس وطهارتها وتنقيتها من الاخلاق الرديعة والاخلاق الرديلة امر الله سبحانه وتعالى بهذا الصيام لما فيه من ذكاة النفس ولما فيه من طهارة النفس ولما فيه من تك... من توقيه النفس من الاخلاق الربيئه والاخلاق الرذيله والله سبحانه وتعالى في هذه الايه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال في اخرها لعلكم تتقون ولعلهم للتعليم ففيها بيان الحكمه من فرض الصوم اي تتقون الله عز وجل هذه هي الحكمة الشرعية التعبدية للصوم وما جاء سوى ذلك من مصالح مدنية او مصالح اجتماعية فانها تبع والتقوى اهو تعريفها كان عن عاصم الاحوال عن بكر الوزني قال لما كانت فكمة ابن الاشعب قال طلق ابن الحبيب اتقوها بالتقوى فقيل, لها فقيل له ستنا التقوى فقال رحمه الله العمل بطاعة الله على نور من الله وجاء ثواب الله وطلق معاص الله على نور من الله مخافة عذاب الله عرف طلق ابن حبيب الله التقوى بقول العمل بطاعة الله أي أنك يا عبد الله يكون عملك بطاعة الله سبحانه وتعالى أن يكون عملك بشرع الله سبحانه وتعالى ان يكون عملك لتطبيق النصوص من الكتاب والسنه على نفسك وعلى غيرك ويكون هذا العمل هل عمل على جهل؟ هل عمل على بعد عن الله سبحانه وتعالى وعن نصوص الوحيين الجواب لا العمل بطاعه الله على نور من الله على كتاب الله وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم متبع بذلك نصوص الوحيين من الكتاب والسنه لا أهواء لا محدثات لا ذكاء لا أي أمر من الأمور المخالفة للكتاب والسنه طيب إذا كان هذا الأمر منك العمل دفاعة الله على نور من الله على نصوص الوحيين ترجو ماذا؟ هل ترجو ثواب الخلق؟ هل ترجو ممدحه الخلق؟ الجواب لا رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى وهذا هو الواجب على العبد ان يكون عمله بفاعة الله سبحانه وتعالى وان يكون هذا العمل على نور من الله عز وجل وان يكون ذلك كله رجاء لثواب الله سبحانه وتعالى ثم قال رحمه الله وترك معاصي الله ان تترك المعاصي والذنوب السيئات والكبائر واعظم هذه المعاصي الشرك بالله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم ثم بعد ذلك البدع والمحدثات ثم بعد ذلك الكبائر ثم بعد ذلك الصغائر فهذه الامور كلها يجب عليك يا عبد الله ان تترك الشرك والكفر والبدع والمحدثات والصغائر والكبائر وهذا الترك يكون على أنور من الله سبحانه وتعالى ويكون هذا الترك مخافة عذاب الله أما ان تركت هذه الأمور مجاهنة أو تركتها بمفح فلان أو علان فإنك لن تحصل الأجر من عند الله سبحانه وتعالى لأن هذا يخالف ما جاء في الشريعة عن الله سبحانه وتعالى وعن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليك. هذا التعيف للتقوى الذي قاله طلط بن حبيب العمل بطاعة الله على نور من الله وجاء سوا بالله، قولكم عاص الله، على نور من الله، مخافة عذاب الله. ذكره الجهبي رحمه الله عز وجل في السير، وأثنى عليه خيرا وذكره بالقيم رحمه الله في السنة الروحية، وأثنى عليه وأثنى عليه خيره. هو تعريف قد أثنى عليه أهل العلم رحمهم الله عز وجل، ومدحوا هذا ومدحوا هذا التعريف. قال العلمان بن رحمه الله عند ذكره لحكمته عند ذكره بالحكمة من, من مشروعية الصيام بقول الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون قال رحمه الله فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى انظر يا عبد الله إلى عبارة الشيخ العلمة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمة الله عز وجل قال فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى لما قال لأن فيه امتثال أمر الله واشتناب نهيه لأن فيه انتثال أمر الله واشتناب, أمر الله واشتناب ثم أخذ يعدد رحمه الله خصال التقوى في الصيام. فقال رحمه الله فمما مشتمل عليه من التقوى ان الصائم يترك ما حرم الله عليه من الاكل والشرب والجماع ونحوها الذي تميل إليها نفسه متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه فهذا من التقوى ومنها أي منفصال التقوى في الصيام أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى فيترك ما تهوى نفسه مع عليه لعلمه بالطلاع الله عليه سبحانه وتعالى ومنها أن الصيام يضيق مجال الشيطان فإنه يجري من ابن آدم مجرد الدم فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي ومنها أي من خصال التقوى في الصيام أن الصيام بالغالب أن الصائم بالغالب تكثر طاعته والطاعات من خصال التقوى ومنها أن الغني إذا ذاق الم الجوع أوجب له ذلك مواساه الفقراء المعدمين وهذا من خصال التقوى انتهى كلامه رحمه الله الوصيه الثالثه من الوصايا للصائمين والصائمات الاكثار من الطاعات والقربات في هذا الشهر المبارك والإجبار عن المعاصي والسيئات في هذا الشهر المبارك قال الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم مجنة عرضها السماوات والأرض وعدة في المتقيم انظر يا عبد الله في الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتكون والله ما يقول في المسارعة والإكثار من الطاعات والقربات والمسارع إلى المغفرات قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عت من المتقين والصائم إن طبق التقوى في صيامه فهو بإذن الله سبحانه وتعالى من المتقين فإذا كان الأمر كذلك فهو بإذن الله سبحانه وتعالى من أصحاب جنة النعيم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها قال الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى نعمة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقين قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعات وكان من هديه صلى الله عليه وسلم استمع يا موفق إلى كلام هذا الإمام رحمه الله عز وجل قال رحمه الله وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الاكثار من أنواع العبادات. فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يجاريسه القرآن في رمضان وكان لذا جبريل أجود من خير من الريح المرسلة وكان اجود الناس وأجود ما يكون في رمضان يكثر فيه من الصدقات والإحسان وتلاوة القرآن والصلاه والذكر والاعتكاف وكان يخص رمضان من العبادة ما لا يخص غيره به من الشهور حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان كان كان يواصل فيه احيانا لوقت يوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة حتى ان صلى الله عليه وسلم كان يواصل فيه احيانا يوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة انتهى جها كلامه ورحمه الله فالمشروع لك يا عبد الله ان تكون مقتبيا بالنبي صلى الله عليه وسلم من الاكثار من انواع الطاعات والعبادات من الإكثار من أنواع الحسنات من الإكثار من أنواع الخيرات لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكل منا يرجو أن يكون مككبيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهنا يقول تقيم وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات الإكثار من أنواع العبادات تسبيح تهليل تحليل تكبير تلاوه القران ذكر الله سبحانه وتعالى اكثار من الصلوات اكثار من الصدقات اكثار من انواع الاحسان الى الخلق اكثار من بر الوالدين من تلاوه القران من كل أن من عموم العباده كذلك من افضل العبادات النوافل طلب العلم فكثير من الناس أو بعضهم لا اقول كثيرا في من طلب العلم بشهر رمضان وقد كان شيخنا ابن حكيمين رحمه الله عز وجل يدرس في العشر الأواخر من رمضان في المسجد الحرام كل يوم درسين درس بعد الفجر رحمه الله ودرس بعد صلاة التراويح يعني مجموع الدروس في العشر الأواخر فقط عشرين درسا وكان رحمه الله مقدما بالتدريس عليه أهل العلم رحمه الله منهم الشيخ الألبان رحمه الله عز وجل وخطأ من ترك العلم في رموان لأن العلم من أفضل أنوان عبادات لذا صح عند الحاكم الرسول الله صلوات ربه وسلامه عليه من حديث حديثه رضي الله تعالى عنه وضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طضل العلم أحب إلى الله من طضل العبادة وخيروا دينكم وراء وقد حسنا على النار هذا الحديث وقد قال نبينا صلوات ربه وسلامه عليه من يجد الله به خيرا يطقه في الدين قال شيخ الإسلام بقيمية رحيمه الله وتلميذه ابن القيم رحيمه الله والحافظ ابن حجر رحيمه الله والشيخ ابن باز رحيمه الله قالوا ومن لم يرد الله به خيرا ما يطقه في الدين فعلامة الخيرية في المسلم أن يحرص على الفقه بالله سبحانه وتعالى والصيام من الواجبات. فالواجب على العبد قبل ان يدخل في العبادة أو حتى في أثناء العبادة أن يتعلم الواجبات في هذه العبادة. يتعلم كيف يصوم، يتعلم المفطرات، يتعلم المرصدات، يتعلم, يتعلم المحبورات. فإن هذا من الواجبات عليه وهذا الامر مما لا بد له لا بد للمسلم منه كما قال احمد رحمه الله لما سئل ما الواجب من العلم قال رحمه الله الذي لا بد لك منه صيامك طهارتك صلاتك حجك بل ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه كما جاء عند قدسري في جامعه هذا لا يبع بسوقنا الا فقيه قال رحمه الله لا يبع رضي الله عنه لا يبيع في سوقنا إلا فقيم فهذا لما في الأسواق من المعاملات المحرمة لذا كان من وجهات الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه أن من كان يريد البيع والشراء فإنه لا بد أن يكون فاهما من بيوع المحرمة فاهما كذلك لما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه في هذا الباب إذا كان هذا في المعاملات ثم باب أولى في العبادات اذا الواجب على عموم المسلمين أن يتعلموا التوحيد اولا ويتعلموا قبرة التوحيد وهو الشرك إذا شيخ الإسلام محمد العبد رحمه الله في رسالته وفي أصائمه ذات الاصول يقول اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم اربع مسائل ثم ذكر, ثم ذكر المسائل الثلاث ثم كذلك الامثال أربع ثم قال رحمه الله اعلم, اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم هذه مسائل ثم ذكر تحيه الربوبيه وتحيه الالوهيه وما الى ذلك في هذه الرساله العظيمه فالتوحيد يجب عليك المسلم ان تتعلمه ويجب عليك كذلك تعلم الصلاه وكيفيتها ويجب عليك ان تتعلم الصيام وكيفيته والزكاه اذا كان عندك مال والحج اذا اردت ان تحج أما أن تكون جاهلا معرضا عن تعلم العلم فان هذا والله من علامه من علامه الخسران لذلك قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه من يريد الله به خيرا في في الدين لقد روى النبي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان اول ليله من شهر رمضان تفطد الشياطين وتغلق أبواب النار فلم يفتح منها باب وتفتح أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناجن يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة هذا الحديث يبين لنا خصائص هذا الشهر الكريم يبين لنا خصائص هذا الشهر المبارك فإن من خصائصه أي من خصائص في هذا الشهر المضاع أن الشياطين تصفت وأن أبواب النار تغلق وأن أبواب الجنة تفتح وأن هناك منادي وقد جاءت رواية أن هذا المنادي ملك وأن هناك منادي يقول في كل ليلة يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أقصر وقلنا في كل ليلة لأنه فاتبك على رسول الله صلوات ربه وصل أنه قال أن ذلك في كل ليلة فذلك الليذا والخصيصه لهذا الشهر وان بالله متعقا من النار وذلك كل ليله فهذه ميزات وخصائص هذا الشعر مذكوره في هذا في هذا الحديث وثبت من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يبشر أصحابه اتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه المرده من الشياطين لأن فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم فواه النساء وصحر الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل قال ابن رجب رحمه الله معلقا على هذا الحديث كيف, كيف لا يبشر كيف لا المؤمن بفتح ابواب الجنه قال رحمه الله معلقا على هذا الحديث كيف لا يبشر المؤمن بفتح باب الجنه كيف لا يبشر المدرك بغلق ابواب النيران كيف لا يبشر العاقل بوقت يغلق فيه الشياطين اذا كلامه رحمه الله وانا بالعباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليله من رمضان فيدارسه القران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المفتاح فهذا نوع اخر من انواع الطاعات والعبادات فليس فقط الامر قد حصر في أمر معين من أنواع الطاعات وكما قال ابن القيم كان هديه أن يكثر من أنواع العبادة وهنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وذا وكان أجه ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليله من رمضان فيدارسه القرآن مدارسه بالقرآن, بالقرآن من جهة علمه ومن جهه ما يكون في القرآن من المدارسة ليس فقط تلاوه كذلك في مدارسه القرآن. لذلك أهل العلم رحمهم الله استنبطوا من هذه من هذه من هذه اللفظة أن في رمضان يكون أيضا طلب العلم بقوله في مدارسه القرآن، ولم يقول فيسأله عليه القرآن، وكان يلقه في كل ليلة. دلت هذه اللفظه أن هذه المدرسة كانت ليلة. نبه على خطأ عند كثير من المسلمين. انهم يشتهدون في أنواع الطاعات والعبادات في نهاي رمضان وأما إذا دخل ليلة إذا دخل الليل فانهم يبقى عن الطاعات وعن قربات ظلم منهم أن الطاعة المستحبة وأن الطاعة الفاضلة فقط في نهاي رمضان وهنا نبه ابن عباس رضي الله تعالى عنه الله إلى, إلى أن الطاعه أيضا تكون بالليل إذا قال وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن أي أن هذه القراءة وهذه المدارسة كانت ليلا وهذا في كل ليلة كان يدارسه يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بعض الناس يجبر عن سيئات. ولا يقترف المعاصي والذنوب في نهاية رمضان ثم إذا جاء الليل ياذا بالله اقترف المعاصي والذنوب وليعلم هذا الرجل أن رمضان هو الليل والنهار أن رمضان هو الليل والنهار فلا ي... الذي كان لا يجوز نهارا كذلك لا يجوز ليل لذلك قال نبينا من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من قام رمضان والقيام يكون ليلا من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ويقول هنا وكان يلقاه في كل ليله من رمضان الطاعات والفتحه من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر من المقبل وليستمر العبد الموفق بقاءاته وعباداته وقرباته وإقباله على الخيرات والتقوى في رمضان وليستمر كذلك على هذه الطاعة وعلى هذه الخيرات بعد رمضان فإن رب رمضان هو رب الشهور والأعوام وثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من حديث أبي هوايرة رضي الله عنه بقال قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكثرات ما, بين ما بينهن لجشتني بك الكبائر فإن رمضان إلى رمضان مكسر للذنوب والسيئات لجشتني بك الكبائر وفي هذا الامر رحمه من الله عز وجل بخلقه وكانه جعل رمضان فرصه لاصحاب الذنوب والمعاصي فرصه لاصحاب السيئات ليتخطفوا من احمالهم وليضعوا اوزارهم عن ظهورهم في رحاب صيام النهار وقيام الليل وحفظ اللسان والجوارح عن الشهوات والشبهات بعض الناس يبتعدوا عن الشهوات ولكن لا يبتعد عن البدع والمحدثات والشفحات في رمضان وهذا من قلة توفيقه ومن حيمانه من الخير فإنما كما نقول يجب على العاصي رجعه كبيرة أن يتوب وهذا من باب الشهوات لذلك نقول يجب على المبتدع وعلى المحدث أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى في رمضان وهذا من باب الشبهات. إذا قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل وباب الشبهات أخطر من باب المعاصي الشهوانيه وهذا حق فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج قال في إدراكه لهم لئن أدركتهم لأقفلنهم قتل عاد وتموت فقال في شارب الخامط لا تعين الشيطان على اخيكم قال الشيخ الإسلام دل من هذا على أن الشبهات أخطر من المعاصي الشهوانية إذا الخارج يقتل أخاه المسلم وهو يظن أنه قد تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقتله أما شارب الخمر فإنه يعلم أنه قد وقع في معصية ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتوف عليه إذا الخوارج يستحلون دماء المسلمين ويستحلون أعراب المسلمات ويستحلون ذلك زعما منهم أن ذلك قربة إلى الله سبحانه وتعالى إذا كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله المعاصي الشبهاتية أخطر من المعاصي الشهوانية وتبث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في فضله هذا الشهر المبارك أنه قال أن أبا ضريرة رضي الله تعالى عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل بن آدم له إلا الصيام فانه لي وانا اجزي به والصيام جنه فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فان شابه احد او قاتله ان شابك احد او قاتلك يا عبد الله هل تقابله بالمثل قال, قال الله سبحانه وتعالى فليقل اني المصائب والذي ثم قال محمد صلوات ربي وسلامه عليه والذي نفس محمد بيده خلوف الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك قال وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه قال النووي رحمه الله أوله صلوات ربي وسلامه عليه وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر طريح بفطره وإذا لقي ربه طريح بصيانه قال العلماء أن فرحته عند لقاء ربه بما يراه من جزائه وتذكر نعمه الله تعالى عليه بتوفيقه لذلك وأما عند فطره فسببها تمام عبادته وسلامتها من المفسدات وما يرجوه وما يرجوه من ثوابها لذا كان يوم أحدكم كما قال رسول صلى الله عليه وسلم فلا ينفذ ولا يسخط إذا كان الأمر كذلك كان العبد طاح عند فطره لأنه أصبح خاليا من المفسدات الحسية والمعنوية وشهر رمضان شهر الدعاء لله سبحانه وتعالى شهر طلب المغفرات وطلب الرحمات منه سبحانه وتعالى شهر تفريج الكربات بدعاء الله سبحانه وتعالى لذا أكثر يا عبد الله في هذا الشهر المبارك من الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في سياق شهر رمضان ذكر الدعاء كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هذه الآية قال أهل العلم رحمه الله ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه في سياق في فماية ذكر شهر رمضان فدل على أن هذا الشهر شهر دعاء لله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي باجعا. وروى البيهقي في سننه والغيات المختارة صاحب العلماء الأبان رحمه الله في الصحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد دعوة الوالدي. ودعوة الصائم ودعوة المسافر ومعنى ثلاث دعوات لا ترد أي أن هذه الدعوات استجابت دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر وثبت عنه صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عُتَقَى في كل يوم وليلة يعني في رمضان وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة وقد صح هذا الحديث العلامة العزباني في صحيح التغيل والسرهي قال في حديث أبي سعيد الخضي رضي الله تعالى عنه وارضاه قال قال نبينا صلوات ربه وسلامه وعليه إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عُتَقَى في كل يوم وليله يعني في رمضان وان لكل مسلم في كل يوم وليله في كل يوم وليلة دعوه مستجابه وكذلك في رمضان العتق من النيران كما ثبت عند احمد بن اسحك والطبراني الكبير وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله موثوق وقال المنذري احاده لا بأس به صحح هذا الحديث اللهم رحيمه ورحمة الله تقبل الصيحة جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنه والله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لله عتقا لله عند كل فطر عتقا لله عند كل فطر عتقا فيا عبد الله ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة فليكن في رمضان ندرته لك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الطاعات والابتعاد عن المعاصي والذنوب والسيئات لكن نجد من المسلمين من تصوم جوارحه فقط فاحذر يا عبد الله أن تكون من هؤلاء نجد من المسلمين من تصوم جوارحه فقط عن المفطرات دون المعاصي والمنكرات المخالفات وثبت على رسول الله صلوات ربه وسلامه أنه قال فما جاء في حديث عن أبي غريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيام إلا الزوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا, إلا السهر قال ابن القيم رحمه الله فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام وصوم البطن عن الشراب والطعام فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثموته فتصيره بمنزلة من لم يصم وثبث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه أمنى فقال آمين آمين آمين فقال الصحابة يا رسول الله عندما صعدت المنبر قلت آمين آمين آمين فقال صلوات ربي وسلامه عليه إن جبريل أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين فمن لم يتوب في شهر رمضان فمتى يتوب ومن لم يقلع على الذنوب والخطايا في رمضان فمتى يقلع ومن لم يرحم نفسه الذي بين جنبيه وقت الصيام فمتى يرحمها فيا حسرة على من كان هذا حاله عياذا بالله قال ابن رجب رحمه الله من رفن في رمضان فهو المرحوم ومن حرم خيره فهو المحروم ومن لم يتزود لمعاده فيه فهو منوم فياذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عطى الله في شهر شعبان لقد أظل لك شهر الصوت بعدهما فلا تسيره أيضا شهر عسيا فيا باغي الخير أقبل على الصالحات وأكثر ويا باغي الشر أقصر وأنشف عن الذنوب وآثان وهجر ولئن كنت تريد مغفرة الخطايا واذهب السيئات اطلب ذلك في الصيام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لهم ما تقدم من ذنبه إن كنت تريد مغفرة الخطايا واجهاد السيئات فاطلب ذلك في رمضان فقد, فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهما اذا اجتنبت الكبائر وان كنت تريد مضاعفه الحسنات والرفع في درجات تعليق بالصيام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل بن آدم يضاعف الحسنة عشر أمتارها إلى سبع مئة إلا الصوم قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجي به جهوته وطعامه من أجلي قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كل عمل بن آدم يضاعف الحسنة عشر أمتارها إلى سبع لها. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجل به يدعو شهوته وطعامه من أجله وإن كنت تريد يا عبد الله أن تكون من أهل الجنة في المنعمين السعداء فلا تغفل عن صوم شهر رمضان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في حدث الوداع قال صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم واطيعوا داء أمكم تدخلوا جنة ربكم وإن كنت مشتاقا يا عبد الله إلى دخول الجنة بعد الريان فكن من اهل الصيام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في, الجنة إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون في في في في فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه أحد قال بعض أهل العلم إن هذا الباب خاص بمن أكثر من نوافل الصيام وإن كنت تريد آية نفسك من حرب النار ولهبها فأقبل على الصيام فقد نبت عن رسول الله صلوات عليه وسلم أنه قال الصيام جنة من النار كجنة احدكم من القتال وإن كنت تريد الشفاعة يوم الحج الأكبر فمن أسبابه الصيام فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصائم يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه النبي صلى الله عليه فيه وإن, كنت وإن كانت نفسك تهفو و... لأن تكون من أهل المنازل العالية الرفيعة وإن كانت نفسك تخفو أن تكون من أهل المنازل العالية الرفيعة فعليك بالصيام فقد ثبت عند البزار وابن خسينة وابن من حديث عمرو بن مره الجهن رضي الله تعالى عنه وارضاه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وعديت الزكاة وصمت رمضان وقمته ممن أنا قلل من الصديقين والشهداء الله اجعل منهم وروي أن قوم السلف باعوا جارية فلما اقترب شهر رمضان رأتهم يتأهبون له ويستعدون بالأطعمة غيرها كفعلنا وحالنا في زماننا والله المستعان هذه الجالية قات هؤلاء القوم يتأخرون رمضان بالأطعمة والمشروبات فسألتهم فقالوا بتهيئة لصيام رمضان فقالت وأنتم لا تصومون إلا رمضان إلا رمضان والله لقد جئت من عند قوم السنة عندهم كلها رمضان لا حاجة لي فيكم ردوني الى سيدي وأختم بقول معنب طبل رحمه الله عز وجل عن السلف حينما قال كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم رمضان هذا والله سبحانه وتعالى في هذه الكلمه اسال أن يتجاوز عن سيئاتنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم اجعلنا من, من يصوم رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن يقوم رمضان ايمانا واحتسابا اللهم يا رب تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم اعنا على ما بقي من رمضان من صيامه وقيامه اللهم ارض عنا اللهم ارض اللهم ارض لنا. لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله خير شيخنا. سلام السلام عليكم ورحمه